122. إنا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر 123. أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر 124. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر 125. إنا مرسل فتنة لهم ونبئهم أن إن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى عقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من الدكر كذبت قوم لقى بالنذر إن نا أرسل عليهم حاصبا إلا آل نوّط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بقشتنا فتماروا بنذر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 فَرَعُوْنَ نُذُرْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَا هُمْ أَخْذًا عَزِيزًا مُقُتَدِرًا أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أولئكم. أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع متصل سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في 124. على وجوههم ذوقوا مس سقر 125. كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر 127. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟